وَل إنِن أَرُسَ النار حَم فَرَأَوْهُ مُسْفَر وََّظَلُّْ مِم بَعْدِهِ يَكفُرُود فَإِنكَ ل تُسمِعُمَهُتَ وَلَا تُسمِعُ الصُم مَدُّعَ أَإِذاَا وََّْ مُدَبِر وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن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 وَيَومَ تَقومُمُ السَّاعةُ يُقصمُ لِمُجرِمونَ مَا لَ بِفُ غَيروسَاع كَذَلِكَ كَوا يُؤفَكُ وَقَا الذي نَ أُوتُ الْعِلْمَ وَإِمََ لَ قدلَ بِستُم فيِي كِتَابِ اللَّهِ إى يَوْوم البَعْ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 وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا نَرَىٰ مِنَ الْآيَاتِ إِلَّا فِي الْسِحْرِ إِنْ هُمَا إِلَّا مُفْتَرُونَ كَذَٰلِكَ يطبع الله على قلوب الذين لَا يَعْلَمُونَ فَاسْمِيرُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ